والسادسة أن يكون لسره ولسر غير حافظا والسادعة أن يكون على لسانه قادرا فلا يتكلم إلا بما يأمن تبعاته ولا يتر على سره إلا السقاط والسادعة أن لا يتكلم في المحافل بما لا يسأل عنه فمن جتمعت فيه هذه الخصال كان هو الداعي الخير إلى نفسه. وهذه اخصار كلها قد اجتمعت فيك وبانت لي منك فالله تعالى يحفظك ويعينك على ما قد انتنى ويغفرك بحاجتك لأنك إنما صدقتني لتسلبني عيني وصخري وإنك أهل لأن تسعف بحاجتك وتشفع بطلبتك وتعطى سؤلك ولكن حاجتك التي تطلب قد أرهبت نفسي وادخلت علي الفرق والخشية فلما عرف برزوي ان الهندي قد عرف ان مصادقته انما كانت مكرا وخديع وطلب حاجته فلم يذجره ولم يلدهره بل رد عليه ردا لينا كرد الاخي على أخي بتعاطف والرزق وثق بقضاء حاجته منه فقال له قد كنت هيأت كلاما كثيرا وشاعت له شعوبا وأنشأت له أصولا وطرقا فلما انتهيت فيه إلى ما باد به من اطلاعك على أمر والذي قدمت له وألقيته إلي من ذات نفسك ورغبتك فيما ألقيت من القول اكتفيت باليتير من الخطاب معك عما كنت أختلف فيه إذا عرفت الكثير من أموري بالقليل من الكلام لما قسم الله لك من العقل والأدب فكفيتني مؤونة الكلام فاقتصرت به معك على الإيجاز ورأيت من إسعافك إياي بحاجتي ما دلني على كرمك وحسن وفائك فإن الكلام إذا ألقي إلى الفيلسوف والسر إذا استودع الذي بالحافظ فتفقصنا وبلغ به نهاية أمل صاحب كما يحصن الشيء النفيس في القلاع الحصيبة فقال له الهلدي لنشيء أفضل من المودة ومن خلصت مودته كان أهلا أن يخلطه الرجل بنفسه ولا يظهر عنه شيئا ولا يكتمع سرا ولا يمنعه حاجة ومرادة إن قدر على ذلك ورأس الأدب حذر السر فإذا كان السر عند الأبين الكتوم فقد احترز من الطبيع لأنه خليق أن لا يتكلم به ولا يكتم سر بين اثنين قد علماه وتفاوض فيه ولا يكون سرا لأن اللسانين قد تكلم به فإذا تكلم بالسر اثنان فلابد من ثالث من جهة الواحد أو من جهة الآخر فإذا صار إلى الثلاثة فقد شاع وذاع حتى لا يستطيع صاحبه أن يجحده ويكابر فيه كالغيم إذا كان متقطعا في السماء فقال قائل إن هذا الغيم متقطع لا يقدر أحد على تكذيب وأنا قد يداخلني من مودتك ومخالطتك مع ألتي بقربك سرور لا يعدله شيء وهذا الأمر الذي تطلبه مني أعلم أنه من الأسرار التي لا تكتم بد أن يفشو ويظهر حتى يتحدث به الناس فإذا تشاء فقد سعيت في هلاك هلاك لا اقدر على الفداء منه بالمال وإن كثر لان ملكنا فضر غليظ يعاقب على الزند الصغير اشد العقاب فكيف مثل هذا الزند العظيم واذا حملت المودة التي بيني وبينك فاسعفتك بحاجتك لم يرد عقابه عني شيء قال بردويس إن العلماء قد ندحت الصديق إذا كتم سر صديقه وأعانه على الفوز وهذا الأمر الذي قدمت له لمثلك زخرت وبك أرد بذوها وأنا واثق بكرم طباعك ووفور عقلك فيه وإن كنت قد وصل إليك مني ما وصل من المشقة فأنا بتحمل ذلك واعلم أنك لا تخشى مني ولا تخاف أن أبديه بل تخشى أهل بلدك المقيمين بك وبالملك أن يسعى بك إليك ويبلغه ذلك عن. وأنا أرد أن لا يشيع شيء من هذا الأمر لأن أنا ضاعن وأنت مقيم وما أقمت فلا ثالث بيننا فتعاهد على هذا جميعا وكان الهندي خادم الملك وبيده مفاتيح خزائنه. فأجابه إلى ذلك الكتاب وإلى غيره من الكتب وسلمها إليه فأكب على تفسيره ونقله من اللسان الهندي إلى اللسان الفارسي وأتعب نفسه وأنصب بدنه نهارا وليلا ومع ذلك وجل فزع من ملك الهند خائف على نفسه من أن يذكر الملك الكتاب في وقت ولا يصادفه في خزانته فلما فرغ من انتساخ الكتاب وغيره مما أراد من سائر الكتب كتب إلى أن شروان يعلمه بذلك فلما وصل إلي الكتاب سر سرورا شديدا ثم تخوف معاجلة المقادير أن تنغف عليه فرحة وتنقض سرورا. فكتب إلى بردوي يأمره بتعديل القدوم فصر بردوي متوجها نحو كتر فلما رأى الملك ما قد مسه من الشحوب والإعياء قال له أيها العبد الناصح الذي يأكل ثمرة ما قد غرت أبشر وقر عينا فإني مشارفك وبالغ بك أفضل درجة وأمره أن يريح بدنه سبعة أيام فلما كان اليوم الثامن أمر الملك بإحضار أشراف مملكته وجميع علماء مصر وشعرائه وخطبائه فلما اجتمعوا اصدر برزويه فدخل عليه وسجد بين يدي الملك وجلت على مرتبة عدة له ثم وقع الكلام فيما شاهده ورآه وشرح قصته وحاله من أولها إلى آخرها فلم يبقى أحد من رجال الدولة وقوادها وأهل عظومها على طبقاتهم إلا تعجب منه ومن طول طريقه وحسن سيرته مع صديقه وما وثى له به بلا عهد منه له ولا مقدمة تقدم بينهما من إفشاء سره له مع ما بينهما من افتراق الأديان وتباين الأشكال ومنافرة المذهب. والتعظم ما أنفق على تحصيل ذلك وعظم برزوي في أعين الحاضرين وكبر قدره عند ملكه. ثم إن الملك صرف من حضر وانصرف برزوي وعمد الخطباء يصنعون مقدمات تصلح لحضور المجلس وتأحبوا لذلك وعقد لهم الملك مجلسا وحضر برزوي وخطباء الدولة والوزراء وفصحاء المملكة وأصدر الكتاب وسائر الكتب فلما قرئت الكتب وسمعوا ما فيها من العلوم والحكم وسائر الطرائف وغرائب الآداب واستبشر من حضر وبلغ الملك أمية ومدحوا برزوي وأثنوا عليه وشكروه على ما ناله من التعب أمر الملك عند ذلك بالدر والجوهر والذهب والفضة وفتحت خزائن الكسوة وأخلع عليه وحمل بين يديه جميع ذلك ثم إن الملك ألبسه التاج وأجلسه على سرير تشريفا له وزيادة فيه إجلاله ولما تم لبرزويه ذلك خر ساددا للملك وقال الله الملك بأفضل الكرامات بزيادته في دنياه وأخاه وخلد ملكه وثبت وطأته وشيد مباني مجده إن الله ولي الحمد قد أغناني عن المال بما بلغت من الرتبة العالية السمية والبغية والأمية بما رزقني من تشريف ملك الملوك للعبد الظليل لكن إذا كلفني الملك ذلك وأعلمت أنه يسر فأنا أخذ مما أمر لي بانتفالا لامر وطلبا لمرضاه وقمت فأخذ منها تغتن من ضرائف خراسان من ملابس الملوك ثم قال للملك إن الإنسان إذا منحه الله تعالى عقلا وافرا وعلما راجحا وخلقا رحبا ودينا صلبا ونية ثالمة من العهاد، فليشكر الصانع الأزلية فرمدا على ما وهبه من ذلك من غير استحقاق يتحق ولا مقدمة سبقت له وإن الإنسان إذا أكرم وجب عليه شكر وإن كان قد استوتبه تعبا ومشقة وأما أنا فمهما لقيته من عناء وتعب لما أعلم أن لكم فيه الشرف يا أهل هذا البيت فإني لا أزال إلى هذا اليوم تابعا رضاكم أرى العسير فيه يسيرا والشاق حينا والمرفض والأذى سرورا ولزة لما أعلم أن لكم فيه رضا وعندكم قربة ولكني أسألك أيها الملك حاجة تسعفني بها وتعطيني فيها سؤلي إن حاجتي يسيرة وفي قضائها فائدة كثيرة قال أنو قل فكل حاجة لك قبلنا مقضية فإنك عندنا عظيم ولو طلبت مشاركتنا في ملكنا لفعل ولم نردب طالبتك فكيف ما سوى ذلك فقل ولا تحتشم فإن الأمور كلها مغذولة لك قال بردوي أيها الملك لا تنظر إلى عنائي في رضاك وانكماشي في ضاعت بينما أنا عبدك يلزمني بذل موجتي في رضاك ولو لم تجذني لم يكن ذلك عندي عظيما ولا واجبا على الملك ولكن لكرمه وشرف منطبة عمد إلى مجازاتي وخصني وأهل بيتي بعذوب المرتبة ورفع الدرجة حتى لو قدر أن يجمع لنا بين شرف الدنيا والآخرة لفعل فجزاه الله عنا أفضل الجزاء قال أنو شروان امه حاجتك فعلي ما يسرك فقال بردوي حاجتي أن يخرج أمر الملك أنفذه الله تعالى إلى الحكيم الصادر الرفيع المقام وزيره بزر جثمر ابن البختكان أن ينظم أمري في نسخة ويبوب الكتاب ويجعل تلك النسخة بابا يذكر فيه أمري ويصف حالي ولا يدع من المبالغة في ذلك أقصى ما يقدر عليه ويأمره إذا فرغ من أن يجعله أول الأبواب التي تقرأ قبل باب الأسد والثور فإن الملك إذا فعل ذلك فقد بلغ بي وبأهلي غاية الشرف وأعلى المراتب وأبقى لنا ما لا يزال ذكره باقيا على الأبد حيثما قرئ هذا الكتاب فلما سمع كسرى أن شروان والعظماء مقالته وما سمت إليه نفسه من محبة إبقاء الذكر عجب من أدبه وحسن عقله وكبر نفسه وسحسن طلبته واختيار، فقال كسرى حبا وكرامة يا بردوي إنك لأهل لا أن تسعف بحاجتك فما أقل ما قمعت به وأيسره عندنا وإن كان خطره عندك عظيما ثم أقبل أنو شروان على وزيره بذر تغمر فقال له قد عرفت منصحة بردويه لنا وتجشمه المخاوف والمهالك فيما يقربه منا وإتعبه بدنا فيما يصرنا وما أتى إلينا من المعروف وما أفادنا الله على يده من الشكمة والأدب الباقي لنا فخه وما عرضنا عليه من خزائننا لنجزيه على ما كان منه فنمتمل نفسه إلى شيء من ذلك وكان بغيته وطليبته منا أمرا يسيرا رآه هو الثواب والكرامة الجليلة عنه فإن وشب أن تتكلم في ذلك وأن تسعفه بحاجته وطليبته واعلم أن ذلك مما يسرني ولا تدع شيئا من الاجتهاد والمبالغة إلا بلغته وإن لك فيه مشقة وهو أن تكتب بابا مضارعا لتلك الأبواب التي في الكتاب وتذكر فيه فضل بردوي ونسبه وحسبه وصناعته وأدبه وكيف كان تداء أمره وشأنه وتذكر فيه بعثته إلى بلاد الهند في حاجتنا وما أفدنا من الحكم على يده من ذلك وكيف كان حاله بعد قدومه وما عرضنا عليه من الأموال فلم يقبل فكل ما تكبر عليه من التقريض والإطناب في مدحة وبالغ في ذلك أفضل المبالأة واجتهد في ذلك اجتهابا ياسر بردوي وإنه لأهل ذلك من مطبلي ومن قبل جميع أهل المملكة ومن قبلك أيضا لمحبتك للعلوم واجهد أن يكون غرض هذا الكتاب الذي ينسب إليه أرضل من أغراب تلك الأبواب عند الخاص والعام وأشد مشاكلة لحال هذا العلم فإنك أسعد الناس كلهم لذلك لانفرادك به ودعله أول الأبواب فإذا أنت عاملته ووضعته بحيث رسمت لك فأعلمني لأجمع أهل المملكة وتقرأه عليهم فيظهر فضلك وجهادك في محبتنا فيكون لك بذلك فخر فلما سمع بذر جنهر مقالة الملك خر له ساجدا وقال أدم الله لك أيها الملك البقاء وبلغك أفضل منازل الصالحين في الآخرة والأولى لقد شرفتني بذلك شرفا باقيا إلى الأبد ثم خرجا بزر جنهر من عند الملك فوصف برزوي من أول يوم دفعه أبواه إلى المؤدب ووصف مضيه إلى بلاد الهند في طلب العقاقير والأدوية وكيف تعلم خطوطهم ولغاتهم إلى أن بعثه أنو الشروان إلى الهند في طلب الكتاب ولم من فضائل برزوي وحكمته وخلائقه ومذهبه أمرا إلا نسقه وأتى به بأدود ما يكون من الشعر ثم أعلم الملك بفراغه منه فدمع أن شروان أشراف قوم وأهل مملكة وأدخلهم إليه وأمر بزر دنهر بقراءة الكتاب وبرزوي قائم إلى جانب بزر دنهر وابتدأ بوصف برزوي حتى انتهى إلى آخرة ففرح الملك بما أتى بزر دنهر من الحكمة والعلم ثم أثنى الملك وجامع من حضر على بزر دنهر وشكروه ومدحوه وأمر له الملك بمال جزيل وكسوة وحلي وأوان فلم يقبل من ذلك شيئا غير كسوة كانت من ثياب الملوك ثم شكر له ذلك بردوي وقبل رأسه ويده وأقبل على الملك وقال أدم الله لك الملك والسعادة فقد بلعت به غاية الشرف بما أمرت به بزر جنهر من صنعة الكتاب في أمري وإبقاء ذكري ثم انصرف الجميع مصورين مبتهجين وكان يوما لا مثال له باب غرض الكتاب لعبد الله بن المقصع معربي هذا الكتاب هذا كتاب كليل ودنة ومما وضعته علماء الاند من الأمثال والأحاديث التي ألهموا أن يدخلوا فيها أبلغ ما وجدوا من القول في النحو الذي أرادوا ولم تذل العلماء من أهل كل ملة يلتمسون أن يُعقل عنهم وإحتالون في ذلك بصنوف الحيل ويأترون إخراج ما عندهم من العلل حتى كان من تلك العلل وضعوا هذا الكتاب على أفوال البهائم والطير فاجتمع لهم بذلك خلال أنهم فوجدوا متصرفا في القول وجدوا أيضا شعابا يأخذون فيها أما هو فجمع حكمة ولهوا ويقصد هو الكتاب فاختره الحكماء والسفهاء للهوة والمتعلم من الأحداث ناشط في حظ ما صار إليه من أمر في صدره ولا يدري ما هو بل عرف أنه قد ظفر من ذلك بكتوب مرقوم. وكان كالرجل الذي لما استكمل الرجولية وجد أبويه قد كنذى له كنوزا واعتقذى له عقدا استغنى بها عن الكذب فيما يعمله من أمر معيشته فأغنىه ما تشرف عليه من الحكمة عن الحاجة إلى غيرها من وجوه الأدم ونبغي من قرأ هذا الكتاب أن يعرف الوجوه التي وبعت وإلى أي غاية جرى مؤلفه فيه عندما نسبه إلى البهائم وأضافه إلى غير مفصح وغير ذلك من الأوضاع التي جعلها أمثالا، فإن قارئه متى لم يفعل ذلك، لم يدري ما أريد بتلك المعاني ولا أي ثمرة يجتري منها ولا أي نتيجة تحصل له من مقدمات ما تضمنه هذا الكتاب، وإنه وإن كان غايته. باستثمام قراءته إلى آخره دون معرفة ما يقرأ منه لم يعد عليه شيء يرجع إليه نفعه ومن استكثر من جمع العلوم وقراءة الكتب من غير أعمال الروية فيما يقرأ كان خليقا أن يصيبه ما غطى الرجل الذي زعمت العلماء أنه جتاز بعض المفاوذ فظهر له موضع آثار الكنوز فجعل يحفر ويكلب فوقع على شيء من عين وورق فقال في نفسه إن أنا أخذت في نقل هذا المال قليلا طال علي وقض عني الاشتغال بنقله وإحراد عن اللذة بما غفرت منه ولكن فأستأجر أقواما يحملونه إلى منزلي وأكون أنا آخرهم، ولا يكون بقي ورائي شيء يشغل فكري بفعله وأكون قد اعتظهرت لنفتي في راحة بذني على الكبد بيثير أجرة أعطيها لهم فتجاء بالحمالين فجعل يحمل كل واحد منهم ما يطيق فينطلق به إلى منزله فيفوز به حتى إذا لم يبقى من الكنز شيء انطلق خلفهم إلى منزلة فلم يجد فيه من المال شيئا لا قليلا ولا كثيرا وإذا كل واحد من الحمالين قد فاد بما حمله لنفسه ولم يكن له من ذلك إلا العناء والتعب لأنه لم يفكر في آخر أمره كذلك من قرأ هذا الكتاب ولم يفهم ما فيه ولم يعلم غرضه ظاهرا وباطنا لن ينتفع بما بدا له من خطه ونقشه كما لو أن عجلا قدم له جوز صحيح لن ينتفع به إلا أن يكسر وكان أيضا كالرجل الذي طلب علم الفصيح من كلام الناس فأتى صديقا له من العلماء لا علم بالفصاحة فأعلمه حاجته إلى علم الفصيح فرسم له صديقه في صحيفة صفراء فصيح الكلام وتصاريفه ووجوهه فانصرف إلى منزله فجعل يكثر قراءتها ولا يقف على معاميها ثم إنه جلس ذات في محفل من أهل العلم والأدب فأخذ في محاورتهم فجرت له كلمة أخطأ فيها فقال له بعض الجماعة إنك قد أخطأت والوجه غير ما تكلمت به فقال كيف أخطئ وقد قرأت صرحيفة الصفراء وهي في منزل فكانت مقالته لهم أودب للهدة علي وزاده ذلك قربا من الجهل وبعدا عن الأدب ثم إن العقل إذا فهم هذا الكتاب وبلغ نهاية علمه فيه ينبغي له أن يعمل بما علم منه به ويجعله مثالا لا يحيد عنه فإذا لم يفعل ذلك كان مثله كالرجل الذي زعموا أن سارقا تثور عليه وهو في منزله فعلم به فقال والله لا أسكتن حتى أنظر ماذا يصنع ولا أسدعه ولا أعلمه أني قد علمت به فإذا بلغ مراده قمت إليه فنظرت ذلك علي ثم إنه أمسك عنه وجعل السارك يتردد وطال تردده في جمع ما يجده فغلب الرجل النعاس فنام وفرغ النص مما أراد وأمكنه الذهاب وثق الرجل فوجد النص أخذ المكاعة وفادده فأقبل على نفسه يلومها وعرف أنه لم ينتفع بعلمه بالنصف إذ لم يستعمل في أمره ما يجب وقد يقال إن العلم لا يتم إلا بالعمل وإن العلم كالشجرة والعمل به كالثمرة وإن صاحب العلم يقوم بالعمل لينتفع به وإن لم يستعمل لا يعلم لا يسمى عالما ولو أن رجلا كان عالما بطريق مخوف ثم سلكه على علم به سمي جاهلا ولعله انحاز نفسه وجدها قد ركبت أهواء هجمت بها فيما هو أعرف بضررها فيه وأذاها من ذلك الثالث في الطريق المخوف الذي قد عرفه ومن ركب هواه ورفض ما ينبغي أن يعمل بما جربه هو أو أعلمه به غيره كانت المريض العالم برديه الطعام والشراب وجيده وخفيفه وثقيلة ثم يخلقه الشرق على أكل رديه وترك ما هو وأقرب إلى النجاة وتخلص من علته وأقل ناتي عذرا في جتناب محمود الأفعال وارتكاب مذمونها من أبصر ذلك وميزه وعرف فضل بعضه على بعض كما أنه لو أن رجلين أحدهما بصير والآخر أعمى ثاقهما الأجل إلى حفرة فوقع فيها كان إذا صار جميعا في قعرها بمنزلة واحدة غير أن البصير أقل عذرا عند الناس من الضير إذ كانت له عينان يبصر بهما وذاك بمن صار إليه جاهل غير عارف وعلى العالم أن يبدأ بنفسه فيؤدبها بعلم ولا تكون غاية اقتناعه العلم لمعاونة غيره ويكون كالعين التي يشرب الناس ماءها وليس لها في ذلك شيء من المنفع وكدودة القصد التي تختم صنعة ولا تنتفع بها في الانبغي لمن طلب العلم أن يدأ بعضة نفسه ثم عليه بعد ذلك أن يقبسه فإن خلالا ينبغي لصاحب الدنيا أن يقتنيها ويقتبسها منها العلم والمنف ومنها اتخاذ المعروف وليس للعالم أن يعيب امرأا بخي فيه مثله ويكون كالأعمى الذي يعير الأعمى بعمى ويبغي لمن طلب أمرا أن يكون له فيه غاية ونهاية ويعمل بها ويقف عندها ولا يتنادى في الطلب فإنه يقال من سر إلى غير غاية يوشك أن تنقطع به وأنه كان حقيقا أن لا يعني نفسه في طلب ما لا حد له وما لم ينله أحد قبله ولا يتأسف عليه ولا يكون لدنياه مؤسرا على آخرة فإن من لم يعلى قلبه بالغايات قلت حسرته عند مفارقته وقد يقال في أمرين إنهما يجمولان بكل أحد أحدهما النصر والآخر من؟ وقد يقال في أمرين إنهما لا يدولان بأحد أن ملك أن يشارك في ملكه والرجل أن يشارك في زوجه فالخلتان الأوليان مثلهما مثل النار التي تحرك كل حطب يقنف فيها والخلتان الأخيان كالماء والنار أنذين لا يمكن اتماعهما وليس بغي للعاقل أن يغبط أحدا ساق الله إليه صمعا وقد كان راديا منه غير ذلك ومن أمثال هذا أن رجلا كان به فاقة ودوع وعري فألجأه ذلك إلى أن سألم من أقاربه وأرضقائه فلم يكن عند أحد منهم فضل يعود به عليه فبينما هو ذات ليلة في منزله اذبصر بالسارق فيه فقال. ولهما في منزل شيء أخاف عليه فليجهد السارق جهده فبينما السارق يدول إذ وقعت يده على خابية فيها حمطة فقال السارق والله ما أحب أن يكون عناي الليلة باطلا ولعل لا أصل إلى موضع آخر ولكن سأحمل هذه الحمطة فقال رجل يذهب هذا بالحمطة وليس وراي سواه فأجتمع علي مع العريد ذهاب ما كنت أقتات به وما تجتمع والله آتاني الخلاتان على أحد إلا أهلكته ثم صح بالسارق وأخذ إراوة كانت عند رأسه فلم يكن للسارق حيلة إلا الهرب منه وترك قميصه ونجى بنفسه واخد الرجل به كافيا ولا ينبغي للعقل أن يركن إلى مثل هذا ويدعم ما يجب عليه من الحذر والعمل لصلاح معاشه ولا يمره إلى من تآتيه المقادير وتساعده على غير التماس منه إن أولئك في الناس قليل والظهر منهم من أتعب نفسه في الكب والسعي فيما يصلح أمره ويمال به ما أراده وينبغي أن يكون حرصه على ما طاب كسبه وحسن نفسه ولا يتعرض لما يجرب عليه العناء فيكون كالحمامة التي تفرخ الفراخ فتأخذ وتذبح ثم لا يمنعها ذلك من أن تعود فتفرخ وتقيم بمكانها فتأخذ الثانية من فراخها فتذبح حتى تأخذها أيضا فتذبح وقد يقول إن الله تعالى قد جعل لكل شيء حد يوقف عليه ومن تجاوز في الأشياء حدها أوشك أن يلحقه التقصير عن بلوغها ويقال من كان سعيه لآخرته ودنياه فحياته له وعلي ومن كان سعيه لدنيا خاصة فحياته عليه ويقال في ثلاثة أشياء يجب على صاحب الدنيا إصلاحها وبدل جهده فيها منها أمر معيشته ومنها ما بينه وبين الناس ومنها ما يكتبه الذكر الجميل بعده وقد في أمور من كن فيه لم يستقن له عمل منها التواني ومنها طبيع الفرص ومنها تصديق لكل مخبر ورب مخبر بشيء عقله ولا يعرف استقامته فيصدقه والذي يفعل ذلك من الناس ثلاثة عدر يصدق بما جربه وفضق فيصدقه هو ويتماذى في التصديق حتى كأنما جربه بنفس ورجل يصدق بالأمور التي جربها ولكن من غير علم بحقيقتها ورجل تلتبس عليه الأمور فيصدق بها ويبغي للعاقل أن يكون لهواه متهما ولا يقبل من كل أحد حديثا ولا يتماذى في الخطأي إذا التبس عليه أمر حتى يتبين له الصواب وتطبيعه طبيحا له الحقيقة ولا يكون رجل الذي يدور عن الطريق فيستمر على الضلال فلا يزداد في السير إلا جهدا وعن القصد إلا بعدا وكالرجل الذي تقزى عينه فلا يزال يحكها حتى ربما كان ذلك الحق سببا لذهابها ويجب على العقل أن يصدق بالقضاء والقدر وأن يأخذ بالحجم ويحب للناس ما يحب لنفسه وألا يلتمس صلاح نفسه بأسابي غيره فإن من فعل ذلك كان خليقا أن يصيبه ما أصاب التاجر من رفيق فإنه قال إنه كان رجل تاجر وكان له شريك فستأدر حانوتا وجعل مكاعه ما فيه وكان أحدهما قريبا منزل من الحانوت فأدمر في نفسه أن يسرق عدلا من أعدال رفيق ومكر الحيلة في ذلك وقال إن أتيت ليلا لم أهمن أن أحمل عدلا من أعدالي أو رزمة من رزمي ولا أعرفها فذهب عناني وتعري باطلا فأخذ رداءه وألقاه على العدل الذي أضمر أخذه ثم انصرف إلى منزله وجاء رفقه بعد ذلك ليصلح أعداله فوجد رداء شريكه على بعض أعداله فقال والله هذا رداء شريكي ولا أحسبه إلا قد نسي ومن رأي أن أدعه ها هنا ولكن أجعله على رزمه فلعله يسبقني إلى الحانوت فيجد حيث يحب ثم أخذ رداء فألقاه على عجل من أعدال رفيق وأقفل الحانوت ومضى إلى منزل فلما جاء الليل أتى رفيقه ومعه رجل قد واضأه على ما عدم عليه وضمن له جعلا على حمله فصر إلى الحانوت في الظلم فالتمس الإدار فوجده على العدل فاحتمل ذلك العدل وأخرجه هو والرجل وجعل يطرى وحام على حمله حتى أتى منزله ورمى نفسه تعبا فلما أصبح استقد فإذا هو بعض أعداله فمدن أشد الندامة ثم نحو نخو الحانوت فوجد الشريك قد سبقه إليه ففتح الحانوت وفقذ العدل فغتم لذلك عمت شديدا وقال وسوأتاه من رفيق طالش قد اعتملني على ماله وخلفني فيه ماذا يكون حالي عنده ولست أشك في تغمته إياي ولكن قد وطنت نفسي على غرامته فلما أكه صاحبه وجده مغتما فسأله عن حاله فقال إني قد استقدت الأعدال وفقدت أدلا من أعدالك ولا أعلم بسببه وإني لأشك في تهمتك إياي وإني قد وطنت نسي على غرامته فقال له يا أخي لا ترتم فإذا الخيانة الشر ما عمله الإنسان والمكر والخبيعة لا يؤديان إلى خير وفاحبهما مغرور أبدا وما عاد وبال البغي إلا على صاحبه وأنا أحد من مكر وخدع وحتال فقال له صاحبه وكيف كان ذلك فأخبره خبر، وقص عليه قصة فقال له رفيقه ما مثلك إلا مثل النظر والتاجة فقال له وكيف كان ذلك قال نعم أن تاجرا كان له في منزله خابيتا إحدهما مملوئة شمطة والأخرى مملوئة ذهبا فترقده بعض النصوص زمانا حتى إذا كان بعض الأيام تشغل التاجر عن المنزل فتغسله أول ودخل المنزل وكمن في بعض نواحي فلما هم بأخذ الخابيات التي فيها التنامير أخذ التي فيها الحمطة وضمع التي فيها الذهب ولم يزل في كد وتعب حتى أتى بها منزلة فلما فتحها وعلم ما فيها ندن على فعلته قال له لابعت المسألة ولا تجاوزت القياس وقد اعترفت بذنبي وخطئي عليه وعزيز علي أن يكون هذا كهذا غير أن النفس الرديئة تأمر بالفحشان فقدر الرجل معذرة وأضرب عن توبيخه وعن الثقة به وندمه هو عندما عاين من سوء فعلته وتقديم جهله وقد ينبغي للنظر في كتابنا هذا أن لا تكون غايته التصفح لتذاويق بل أن يشف على ما يتضمن من الأمثال حتى يأتي على آخر وحتى يقف عند كل مثل وكلمة فيعمل فيها روية ويكون مثل الإخوة الثلاثة الذين خلف لهم أبوهم المال الكثير فتنازعوه بينهم فأما لبنان الكبيران فإنهما أسرع في إتلافه وإنساقه في غير وجهه وأمر صغير فإنه عندما نظر ما صار إليه أخواه من إسرافهما وتخليهما من المال أقبل على نفسه يشعرها وقال يا نفسي إبن المال يتلبه صاحبه ويجمعه في كل وجه لبقاء حاله وصلاح معاشه ودنياه وشرف منزلته في أعين الناس واستغنائه عما في أيديهم وفرفه في وجهه من خلط الرسم على الولد والإصدار على الإخوان فمن كان له مال ولا ينفقه في حقوقه كان الذي يعد فقيعا وإن كان موسرا وإن هو أحسن إنساته والقيام عليه لم يعد أمرين من دنيا تبقى عليه وحمد يضاف إليه ومتى قصر إنفاقه من غير الوجوه التي حدت لم يلبس أن يتلفه ويبقى على حسرة وندامة ولكن رأيي أن أمسك هذا المال فإن أرجو أن ينفع الله ده وأن يغني إخوتي على يدي فإنما هو مال أبي ومال أبيهما وإن أولى الإنفاق على صلة الرحم وإن بعدت فكيف بأخويه فأمسى فأحضرهما وشاطراهما مالا، وكذلك يجب على قاري هذا الكتاب أن يدين النظر فيه من غير البجر ويلتني سجواشرا معا، ولا يظن أن نتيجته الإخبار عن حيلة بهيمة أو محاورة بين سبع وثور فلم صرف بذلك عن الغرض المقصود ويكون. مثله مثل الصياب الذي كان في بعض الخلجان يفيد فيه السمك فرأت يوم في الماء صدفة تتلأ له حسنا فتوهمها جوهرا له قيمة وكان قد ألقى شبكته في البحر فشملت على سمكة كانت قوت يوم فخلاها وقذف نفسه في الماء ليأخذ الصدفة فلما أخرجها وجدها ساررة لا شيء فيها من معظم فالذب على ترك ما في يده للطمى وتأسف على ما ساته فلما كان اليوم الثاني تنحى عن ذلك المكان وألقى شبكته فأصاب حوتا طغيرا ورأى أيضا صرفة ثانية فهم إليها وسأظمه بها فتركها فاجتاز بها بعض الصيادين فأخذها فوجد فيها دورة تساوي أموالا وكذلك الجهال إذا أرسلوا أمر التفكري في هذا الكتاب وتركوا الوقوف على أسرار معاني والأخذ بظاهره دون الأخذ بباطنه ومن ثرث إمته إلى النظر في أبواب الهد فهو كرجل أصاب أرضا طيبة حرة وحبا صحيحا فزرعها وثقاها حتى إذا قرب خيرها وأينعت فشغل عنها ما فيها من الظهر وقطع الشوك فأهلك بتشاغله ما كان أحسن فائدة وأجمل عائدة وإنبغي للنظر في هذا الكتاب أن يعلم أنه ينقتم إلى أربعة أغراض أحدها ما قصد فيه إلى وضعه على ألسنة البهائن غير موافقة ليسارع لقراءته أهل الهذل من الشبان تستمل به له لأنه الغرض الوارد من شيال الحيوانات وثاني اظهر خيالات الحيوانات بالصنوف الأفضار والألوان ليكون غنسا لقلوب الملوك ويكون حرصهم عليه أشد للنزهة في تلك الصور والثالث أن يكون على هذه الصفة فيتخذه الملوك والسوق فيكثر بذلك انتساخه ولا يقتل فيخلق على مرور الأيام ولينتفع بذلك المصور والنافق أبدا والغرض الرابع وهو الأقصى مخصوص بالسيلة في خاصة قال عبد الله بن المقصع لما رأيت أهل فارس قد شفروا هذا الكتاب من الاندية إلى الفارسية وألحقوا به بابا وهو باب بردويه الطبيب ولم يذكروا فيه ما ذكرنا في هذا الباب لمن أراد قراءته واقتباس علومه وفوائده وضعنا له هذا الباب فتأمن ذلك. أو ان إن شاء الله تعالى. نبو بردوي ترجمته بزر جمهر ابن البختكان. قال بردوي بن عبهر رأس أطباء فارس وهو الذي تولى تسخ هذا الكتاب وترجمه من كتب الهند وقد مضى ذك ذلك من قبل إن أبي كان من المقاتلة والمقاتلة هم أهل الكتاب وكانت أمي من غُمراء بيوت الزمادمة والزمادمة. طائفة للعظماء المدوس وهي لغلة مأهودة من الزمزمة وهي طراطن العلوج على أكلهم وهم صموت لا يستعملون لسانا ولا شفة لكنه صوت تديره في خياشنها وحلوكها فيسهم بعضهم عن بعض وكان من شأي في كاملة وكنت أكرم ولدي أبوي عليهما وكان بي أشد اختطافا من دون إخوتي حتى إذا بلغت سبعة سنين أسلماني إلى المؤدب فلما حلقت الكتابة شكرت أبوي ونظرت في العلم فكان أول ما ارتبعت به وحرصت عليه علم القد لأني كنت عرفت فضله فأقلت في تعلمه سبعة سنين وكلما اددت منه علما اددت فيه حرفا ولا اتداء لمداوات المرضى وعزمت على ذلك آمرت نفسي ثم خيرتها بين الأمور الأربعة التي يطلبها الناس وفيها يرغبون ولها يسعون فقلت أي هذه الخلال أبتغي في علمي وأيها أحرابي فأدرك منه الحاجة والمال أم الذكر أم اللذات أم وكنت وجدت في كتب الطب أن أفضل الأطباء من وارض على طب لا يفتغي إلا أجر الآخرة فرأيت عن أطلب الاشتغال بالطب افتغاء الأخرة لألا أكون كتاجر الذي باع ياقودة سمينة كان يصب بثمن هذا الدخل بخرزة لا تساوي شيئا مع أني قد وجدت في كتب الأولين أن الطبيب الذي يفتغي بطبه أجر الآخرة لا ينعه ذلك حظه من الدنيا وأن مثله مثل المزارع الذي يبذر حظه في الأرض ويعمرها ابتغاء الزرع ابتغاء العشب ثم هي لا محالة نابت فيها أنوان العشب مع عيان الزهر فأقمنت على مداوات المرضى ابتغاء أجر الآخرة فلم أدع مريضا أرض له البرء وآخر لا أردو له ذلك إلا أني أطمع أن يشس عنه بعض المرض إلا بلغت في مداواته ما أمكنني بالقيام عليه بنفسي، ومن لم أقدر على القيام عليه وصفت له ما يفلحه واعطيته من الدوائي ما يتعالجه ولم يرد ممن فعلت معه ذلك جزاء ولا ولم أعضت أحدا من مضرائي الذين هم دوني في العلم وفوقي في الجاه والمال وغيرهما مما لا يعود بصلاح ولا حسن سيرة قولا ولا عملا ولما تاقت نفسي إلى فيشيانهم وتمنت منازلهم أثبتت لها الخصومة وقلت لها يا نفس ما تعرفين نفعك من برائك ألا عن طلب ما لا يناله أحد إلا قل لم تفعه به وكثر فيه واشتدت المؤونة عليه وعظمت المشقة لديه بعد فراقه يا نفر أما تذكرين ما بعد هذه الدار فينسيك ما تشاهين إليه ألا تستحين من مشاركة الفجار في حب هذه العادلة الثانية التي من كان في يده منها شيء فليس له وليس بباق علي فلا يألفها إلا المهرون الجاهلون